صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد فقد راى بعض الاخوه ان نشرح في هذين اليومين او لعلنا ننتهي منها اليوم الصباح والليل المغرب القصيده اللاميه لشيخ الاسلام من تيمية رحمه الله تعالى حول بعض مسائل العقيدة وهي قرابة ستة عشر بيتا لعلنا أن نجتهد فيها نخلص أو أن ننهيها في الليلة العشاء إن شاء الله تعالى ودراسة كتب السلف والمتون الشرعيه له فوائد عظيمة لها فوائد عظيمة تربط طالب العلم بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن التركيز على مثل هذه المتون نافع جدا للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة ونبدأ مباشرة إن شاء الله في هذه القصيدة اللامية و. ننتجه في شرحها باختصار إن شاء الله تعالى فضل الشيخ أشرف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسلام. وسلم وعلى آله وأصحابه ومن وله فهذه قصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي زهرة بستانه اليانع بالأزهار ليشم عبقها وعبيرها اهل السنه والاثار وهي شوكه وغصه وسهم من كنانته في حلوق اهل الزيغ والضلال يعلن فيها عن مذهبه واعتقاده ليستنار ويخصم بها كل مشبه ومعطل وجبار يقول يرحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه في قصيدته اللاميه يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا البيت يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى, رزق الهدى من للهداية يسأل بدأ رحمه الله تعالى بمخاطبة إخوانه المسلمين الذين يسألونه عن مذهبه وعقيدته لأن البعض يشكك سيما أولئك الذين ابتلوا بالانحراف في العقيدة بالوقوع في البدع والخرافات بل وربما احيانا في الشركيات فإنه أراد أن يبين لهم معتقده هذا حتى يتضح أنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة هو ما يعقد عليه القلب قد تكون عقيدة فاسدة قد تكون صالحة ولذلك فإنها تتضح من خلال توجه صاحبها فمن اعتقد منهج أهل السنة والجماعة وسار على ذلك فهي العقيدة الصحيحة السنية السلفيه ومن حاد عن ذلك فهي عقيدة خرافية بغض النظر عن قربها أو بعدها من هدي الإسلام بحسب حال صاحبها والمذهب هو المنهج الذي يسير عليه المرء في سلوكه في الفقه في السلوك في التعامل في العبادة في الحدود في الأحكام فالمذهب هو الطريقة ولا يلزم إذا قيل مذهب فلان كذا من السلف او مذهب اهل السنه كذا ان يكون مذهبا يختص به دون غيره من اهل السنه وانما المراد انه يتمذهب ويسير على طريقه اهل السنه والجماعه قولا وعملا واعتقادا فلا يحيد عن ذلك قيد انمله يلزم السنه يتمسك بها يعض عليها بالنواجذ بكل ما يستطيع وشيخ الاسلام احمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه المتوفى سنه ثمان وعشرين وسبعمائة معروف بجهاده بلسانه وقلمه ونفسه فقد شارك في الجهاد ضد التتار والمغول وشارك بجهاده في الذب عن العقيده وتقرير عقيده السلف ودحض شبه المشبهين كما شارك شارك بقلمه السيال في اشراء المكتبه الاسلاميه بما صفا وطاب من منهج اهل السنه والجماعه في العقيده والفقه والسلوك ومن ذلك هذه القصيده ثم بعد ان بيّن أو نادى سائله ليبين له عقيدة بيّن أن من رزق الفقه في الدين هو الذي يهدى يهديه الله إلى عقيدة السلف الصالح ويسأل عنها ليعض عليها بالنواجد وليسير عليها وليلزمها لانه طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن شذ عن هذا المنهج فهو متبع لغير سبيل المؤمنين قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت, وساءت مصيرا ولذلك فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فضل قال يرحمه الله اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلاما اسمع كلام, كلام محقق اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل يبين لمخاطبه بأن كلامه الذي سيقوله هو الكلام الحق الذي لا مريه فيه وأنه ثابت عليه ثبوت الجبال الراسيات وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن بأن يتمسك بالعقيدة الصافية المستمده من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح فهو يقول أيها الأخ المسلم الذي تبحث عن الحق عليك أن تسمع ما أقوله والذي أخذته من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي لا يثنيني عنه اي ثان ولا يمنعني من سلوكه طالما توكلت على الله جل وعلا واعتمت عليه واستعنت به وحده فإنني أسير على هذا المنهج الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا ينبغي بل يجب أن يكون هذا شأن كل مسلم يجتهد في اتباع منهج السلف بعد أن يتعلم ويتفقه في دين الله لأن الفقه في دين الله يحمي به الله المؤمن. من الافراط والتفريط لانه المنهج لأنه المنهج الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي فعليك يا عبد الله ان تلزم هذا المنهج وان تسير عليه وسنبين طريق السير عليه كيف يكون وما أسبابه بإذن الله تبارك وتعالى وأن لا يثنيه عنه أي أمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك وذلك بالاعتماد على الله والتوكل عليه وسؤاله الثبات على الحق ولذلك أمرنا أن نسأل الله ثبات في السجود يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقال صلى الله عليه وسلم ايضا إن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فعلى المسلم أن يجتهد في السير على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط لأن هذا هو الطريق السوي الذي يقرب إلى الله عز وجل وهو طريق النجاة وهو طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة المؤمنة التي تريد أن التي تسعى ان تكون ثابتة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله ان يثبتنا واياكم عليها نعم قال يرحمه الله حب الصحابة كلهم لمذهب وموادة القربة بها أتوسل حب, حب, حب الصحابة حب الصحابة حب الصحابة كلهم حب الصحابة كلهم لمذهب وموادة القربة بها أتوسل من المعلوم في الشرع أن أحد أنواع التوسل المشروعة هي التوسل بالعمل الإيش؟ الصالح لأن التوسل كما تعلمون رحمان الله وإياكم على ثلاثة أقسام التوسل بالأسماء الله وصفاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث والثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح كقول, النبي صلى الله كقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يدعو قائلا اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال صلى الله عليه وسلم لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وقد جمع في هذا الدعاء بين التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالأعمال الصالحة والعمل الصالح الذي يتوسل به لابد له من شرطين أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء كما جاء في حديث في حديث النبي صلى في استسقاء الصحابه رضوان الله عليهم بدعاء عمر بن الخطاب وفي حديث الرجل الذي في الصحيحين الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الاموال وتقطعت السبل فادعو الله ان يغيثنا وغير ذلك من هذه التي التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام يختارون من يتوسمون فيه الصلاح فيطلبون منه الدعاء في الاستسقاء وغيره ولم يتوسلوا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن المقام مقام ماذا؟ ها؟ مقام دعاء لعلمهم أن المقام مقام دعاء فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا البيت يتوسل بأمرين يتقرب إلى الله بأمرين الأمر الأول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الأعمال الايش؟ الصالحة من أعمال القلوب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعمال القلوب والثاني حب آل البيت لأنهم لهم ميزة خاصة على غيرهم فيجب في أن يحب المؤمن منهم محبة خاصة فلذلك هو يتوسل إلى الله بهذين الأمرين والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من أنواع التوسل المشروع من أنواع التوسل المشروع ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق ماذا بغض الأنصار الصحابة الكرام والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ذلك رده على الصحيح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول يجب توليهم والترضي عنهم وحبهم واعتقاد عدالتهم وتفضيلهم على كل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء فهم صحبه الكرام لا نفرق بين أحد منهم كما فعل ذلك أهل الزيغ والبدع والضلال وإنما نتولاهم جميعا بلا استثناء وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأس هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبعد العشرة يأتي أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بيعة شجرة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح فيجب توليهم جميعا وقد تجاوز مئة وعشرين ألفا يوم حجه الوداع ولا يجوز أن نفرق بينهم كما يفعل أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والانحلال بل الصحابة كلهم عدول يجب توليهم جميعا ومن كفرهم جميعا فهو كافر ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد فهو المرتد ومن سب أحدا منهم فهو المسبوب ومن نال من أحد منهم فهو مبتدع ضال مارق رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم ولذلك شيخ الإسلام هنا يبين في هذا البيت أنه يتقرب إلى الله بماذا بحبهم والتقرب بحب الصالحين عمل صالح ليس المراد التقرب بالتمسح بالصالحين أو التعلق بهم من دون الله أو دعائهم أو الاستغاثة بهم لا الصحابه ولا غير الصحابة ولا الأنبياء حتى حتى الأنبياء لا يستغاثوا بهم ولا يدعون من دون الله ولا الصحابة ولا الصالحون ولا الأولياء فالاستغاثة بهم أو دعائهم من دون الله شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام لكننا نتوسل إلى الله بماذا؟ بماذا؟ بحبهم وهو التوسل المشروع وحبهم عمل صالح من أعمال القلوب الصالحة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ماذا؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لماذا؟ إلا لله وأن يكره أن يقذف في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار تنبهت بإخوتي ولذلك فإنا حب جميع المسلمين المخلصين اهل السنه عباده وعمل يقرب الى الله سبحانه وتعالى فيجب ان نحب المسلمين لاسلامهم المسلمين اهل السنه المستقيمين على طاعه الله السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم كما ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أولئك الافذاذ الذين نظر الله وجوههم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنهم مباشرة فهم نقلة السنة وهم نقلة القرآن وهم نقلة الإسلام فالنيل منهم نيل من ماذا من الإسلام كله والتنقصهم تنقص للدين كله وسبهم سب للدين وتوليهم تولي لدين الله فيجب أن نواليهم وأن نوالي من نوالي من يواليهم وأن نحبهم وأن نحب من يحبهم وأن نبغض من يبغضهم رضوان الله عليهم أجمعين وقاتل الله من نال منهم أو سبهم أو شتمهم ولعن الله من كفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى اسمع بعض ما ورد في, الفضل في فضلهم من آيات القرآن الكريم قال الله عز وجل في حق المهاجرين والأنصار بدأ بالمهاجرين والذين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ابتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون هؤلاء من؟ المهاجرون قال في الأنصار والذين, جاء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان, ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم الفرحون ثم قال في حق بقية الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومما يجدر التنبيه له الكف عما شجر بينهم ومما حصل من فتن بسبب من اندسوا في الإسلام من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي قاتله الله وغيره من المندسين فحدثت فتن في عهد الصحابة فلا يجب أن نلوك أعراضهم ولا يجوز أن نستغل هذه الأحداث للنيل من أحد منهم سواء ما جرى في وقعة الجمل بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أو ما جرى بين علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في صفين وفي غير صفين بل يجب أن نكف عن الخوض في هذه القضايا إلا بقدر ما تذكر الواقعة لبيان الواقع ثم الكف للتحذير من الفتن ثم الكف عن ذلك بعد ولا, ولا يجوز أن نعتمد في روا على روايات المسعودي واليعقوبي الرافضيين فيما يتعلق بما جرى بينه الصحابه فان اكثر ما ينسب وينسج في هذين الكتابين ومن روايات الواقدي والكلبي وغيرهما كله لا يصح وانما هي من مخترعات اهل البدع والزيد والضلال فيجب ان نحذر من ذلك وان نكف عما شجر بين الصحابه يقول علي رضي الله عنه بعد انتهاء موكات الصفين والجمل وغيرهما وبعد أن ندم الصحابة على ما جرى بسبب بعض المندسين يقول علي رضي الله عنه إني لارجو أن أكون أنا والزبير وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم ها من يذكر أحسنتم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر السنتنا من ماذا؟ ها؟ من أعراضهم وأكثر الروايات التاريخية التي تداول في مدارسنا وللأسف أكثرها غير صحيحة ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ الروايات المحققة الصحيحة وتكاد ويكاد قسم التاريخ في الجامعة الإسلامية ولله الحمدلمنّا في المدينة النبوية أن يغطي كل هذه الأحداث مع الدقه في صحة في البحث عن الروايات ليش الصحيحه وتفنيد الروايات الباطلة ولا سيما ما نسجه المبتدعون وال والمنحلون حول قضيه التحكيم وما زيد فيها ونقص وما حيك حولها من ماذا من حكايات باطله لا تصح ولا تثبت عن الصحابه ومن اراد التوسع في هذا فليقرا كتاب ها من يذكر احسنت العواصم من القواصم لمن ابن عربي ايوه ابن العربي وليس النكره ابن عربي ابن العربي المالكي الاشبيلي المعافري القرطبي ابو بكر رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعواصم من القواصم واقرأوا من الكتب الحديثة كتاب الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الضال لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم الرحيلي حفظه الله وكثير من الكتب في الرد على المبتدعه في هذا الباب فينبغي للمسلمين ان يتنبهوا اغرب ما مر علي في هذا الباب ان باحثا اكاديميا استاذا جامعيا ارسل الي بحثا من بلد ما من بلاد المسلمين يريد أن يقومه له ليترقى به إلى درجة أستاذ مشارك وهي درجة معروفة عند الأكاديميين والجامعيين الكتاب بعنوان خدعه التحكيم تصوروا ماذا في هذا الكتاب عباد الله ماذا في هذا الكتاب ليس في هذا الكتاب إلا سبوا معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما وعمر بن العاص رضي الله عنهما لا يوجد في الكتاب شيء غير ذلك أبدا ما فيه لسبب لهذين ولكن وشركم للحمد أن الرجل قد اهتدى ورجع كتبت له جوابا على رسالات على بحثه يكاد أن يكون مثل بحثه يزيد عن ثلاثين صفحة وصححت مفهومه وهو اعتمد فقط على هذين الكتابين اليعقوبي والمسعودي وهي من أشهر كتب الضلال في التاريخ حتى كتب التاريخ الأخرى لم تسلم ولكن هذه كلها ضلال فلا يجوز الاعتماد عليها ولا تلتفت يا إخواني إلى بعض شطحات الكتاب المعاصرين الذين وقعوا وولغوا في أعراض الصحابة فمنهم من كفر معاوية وعمرا ومنهم من كفر عليا رضي الله عنهم أجمعين ومنهم من كفر كل من شارك في صفين والجمل ومنهم من وصف عمرا ومعاويه بشراء الذمم وبالظلم وبالكفر ونحو ذلك وكل هذا قلدوا فيه إخوان القردة والخنازير بل إن إخوان القردة والخنازير لو سئلوا عن أفضل قومهم لقالوا أصحاب موسى ولو سئل النصارى عن أفضل أمتهم بعد عيسى قالوا أصحاب من؟ أصحاب عيسى ولو سئل هؤلاء القوم الضالون عن شر قومهم أو عن شر الأمة لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون فانتبهوا واحذروا من هذا المسلك هؤلاء الكتاب والأسف أنهم محسوبون على اهل السنة ومع ذلك يغتر بعض الناس بكتاباتهم ويسميهم شهداء فانتبه على الصحابة لا نسمي شهيدا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أما من قتل ولم يشهد له النبي فنقول نرجو الله أن يكون, يش... أن يكون شهيدا أما نأتي الى كتاب سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم ونصفهم بالشهادة فهذه مصيبة من المصائب نعم نحن نترك مالهم إلى من إلى ربهم سبحانه وتعالى ونكلوا مصيرهم لأنهم جاهلة قد يعذرون بجهلهم الله أعلم بحالهم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى لكن هل نسكت عن كتاباتهم في سب الصحابة وتكفيرهم لا فالسكوت عن ذلك فالساكت عن ذلك شيطان اخرس فانتبه يا عبد الله حب الصحابة قربة يقرب إلى الله عز وجل ولذلك بين رحمه الله هنا في هذا البيت أنه يتوسل ويتقرب إلى الله بماذا؟ بحبهم لا بالتعلق بأشخاصهم لا بالتبرك بأجسامهم لا بعبادتهم لا بدعائهم لا بسؤالهم شيئا من دون الله كما يفعل كثير من المشركين في هذا العصر لا بالاستغاثة بهم وإنما نتوسل الله بماذا؟ بمحبتهم ومحبة كل مسلم صالح لأن هذا من الأعمال الصالحة ثم بين توسله بذوي القربى من هم آل البيت المؤمنين الصالحين وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وغيرهم من بني هاشم وبني المطالب فإذن وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعتبرون من ماذا من آل البيت يريد الله يطهركم من أهل البيت فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن أيضا من أهل البيت فيجب محبتهم واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم ولا يجوز أن ننال من أحد منهن ولا من آل البيت الطاهرين الطيبين كما تفعل النواصب والخوارج فنحن نبتعد في هذا عن منهج الروافض المارقين وعن منهج النواصب الخوارج المارقين فنكون وسطا في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة آل بيته على المنهج الذي قرره أهل السنة والجماعة، ونرى أن ذلك عمل صالح يقرب إلى الله كما بين الشيخ هنا رحمه الله تعالى. تفضل. قال يرحمه الله ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. الآن يبين فاضلهم من حيث الدرجات، فالصحابة كلهم فاضلون. على نحو ما بينا قبل قليل وكلهم عدول وكلهم تجب محبتهم وكلهم يجب اعتقاد عدالتهم ويجب اعتقاد أنهم أفضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بين أحد منهم لكن لا شك أن بعضهم يفضل بعضا أن بعضهم يفضل بعضا فأفضلهم على الإطلاق الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والذي قال فيه ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر فقال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ويقول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يردد ويقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فهذا هو الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه والحديث عن فضله يطول، لكننا نريد شرح هذه الابيات باختصار. نعم. قال يرحمه الله وأقول في القرآن. لا أعيد البيت هذا نفسه؟ نعم. قال يرحمه الله ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. يعني كل الصحابة لهم فضائل وكلهم عدول كما بينا وأفضلهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فمن نال من منه فإنما ينال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وينال من القرآن وقد أثنى الله عليه في كتابه كما قال جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وأثنى عليه في سورة الأنفال فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فمن هو هذا الثاني؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقله نعم قال يرحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل يعني يقف في اعتقاده تجاه القرآن كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة من أنه كلام الله الحق الذي تكلم به حقيقة والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ويجب أن نفهم ما يلي حتى نسلم من الذين حرفوا في كلام الله وبدلوا ووصفوه بأنه مخلوق أو أنه الكلام النفسي أو نحو ذلك ولا يتسع الوقت للرد على كلامهم وتفنيده لكن سنقرر عقيدة من؟ أهل السنة في هذا الباب ولذلك يجب مراعاه الامور الاتيه في معتقدك تجاه القران المنزل من عند الله او المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الامر الاول ان نعتقد انه كلام الله لفظه ومعناه لم يعبر به احد عن الله و و ولم يتكلم به احد نيابه عن الله بل هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثانيا يجب أن نعتقد أن جبريل سمعه من الله مباشرة أنه كلام الله المسموع لأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموعين ثالثا يجب أن نعتقد أن أنه تكلم به بحرف وصوت خلافا لمن يزعم أنه عبارة عن كلام الله ولذلك ألف الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد كتابا بعنوان الحرف والإيش والصوت. ليس, كأحرف ليس ككلامنا وليس كنطقنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يتبادر الذينك التشبيه الذي تبادر إلى أذهان الجهمية فاضطروا إلى نفي ماذا إلى نفي صفات الله جل وعلا لكن نقول تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته سمعه منه جبريل كما يليق بجلاله وعظمته بصوت وحرف كما يليق بجلاله وعظمته ثالثا رابعا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق لماذا قيدنا بكلمة غير مخلوق أنه كلام الله المنزل غير مخلوق لماذا قيدنا بكلمة غير مخلوق لان المعتزل الجهميه والمعتزله والرافضه والخوارج وغيرهم من الفرق الضاله كلهم يدعون ان القران ماذا مخلوق وقد التحق بهم طوائف اخرى ولكن اخطر هذا القول هذه الاقوال هو قول القائلين بان القران مخلوق كسائر المخلوقات ونحن نقول انه كلام الله الذي تكلم به حقيقه وانزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطه من نبيه ورسوله وسفيره من بينه وبين رسله جبريل عليه السلام اذن الامر الرابع قيدوا هذه النقاط الامر الرابع ان يعتقد, أن يعتقد انه كلام الله المنزل غير ايش غير مخلوق خامسا ان يعتقد المؤمن ان الكلام المتلو بالألسن هو أن القران المتلو بالالسن هو كلام الله طيب لماذا لماذا قيدنا بهذا القيد والقيود الثنتين التي بعده او بعد ان نكمل القيدين الاخرين ان نعتقد ان الكلام المتلو بالالسن هو ماذا هو كلام الله سادسا أن نعتقد أن الكلام المحفوظ في أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا هو كلام الله أن نعتقد أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله سابعا أن نعتقد ان الكلام المكتوب في المصحف ان القران المكتوب في المصحف هو ماذا هو كلام الله ان نعتقد ان الكلام المكتوب في المصحف هو كلام الله طيب ثامنا يقال ان المداد هو الحبر الذي هو الحبر والورق مخلوقان كما قال ابن القيم رحمه الله ومداده والرق مخلوقان اما ما تقدم من الاوصاف فانه بتلك الاوصاف غير ايش غير مخلوق لماذا قيدنا بهذه القيود ان القران المتلو ان القران المحفوظ ان القران المكتوب هو كلام الله لماذا قيدنا لان هناك من يعتقد انه عباره او حكايه عن ماذا عن كلام الله, وليس هو حقيقة كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله فهناك من يعتقد أنه مخلوق وهناك من يعتقد أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهناك من يعتقد أنه تكلم قبل بعد أن لم يكن متكلما وهناك من يعتقد أنه أن الله خلقه في الهواء ثم سمعه جبريل من الهواء وهناك من يعتقد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وكل تلك معتقدات فاسدة باطلة فانتبه لهذا يا عبد الله واتبع منهج السلف اتبع سبيل المؤمنين في هذا الباب طيب هناك خطأ في الأسانيد الموجودة على الرغم من كونها متواترة اسانيد القران والخطا ليس في الصحه ماذا السند وانما في كلام جاء في اخره هو وهم وخطا نتيجه لمعتقد فاسد فمن يعرف لي هذا الخطا ما هو هذا الخطا يا اخوان فيعيد مره اخرى السؤال الان القران ثبت بالتواتر بما لا يدع مجالا للشك ولا يتطرق إليه احتمال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وهذا فضل من الله على هذه الأمة ومع هذا كله فإن ثمة خطا في بعض أسانيد القراء فما هو هذا الخطأ أي واحد ماذا ارضع صوتك الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح الايه المحفوظ هذا خطا خطير جدا السند ثابت من مبتدئه الى جبريل ثم وقعوا في الخطا عندما وهذا ليس في كل الاسانيد بل والله الحمد كثير من الاسانيد تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن, من؟ عن الله وهذا هو الذي يجب اعتقاده لا يقال عن جبريل عن اللوح المحفوظ وانما يقال عن جبريل عن الله الصحابه سمعوه ممن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ممن من جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام سمعه ممن من الله تعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع فانتبه إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من البشر نتيجة لبعض المعتقدات الفاسدة وبعض التأويلات المنطقية العقلية الكلامية الفاسدة المفسدة نعم هل حان وقت الصلاة؟ كم باقي كان شروق متى؟ لا شروق متى كان؟ لا كان هو الفرق عشر دقائق. طيب ناخذ بيتا. قال يرحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمستف والمستف الهادي ولا أتأول. يقول في القرآن يقول الشيخ رحمه الله تعالى. في القرآن أقول قال الله تعالى وفي السنة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتأول القرآن بأي تأويل وقع فيه المؤولة الذين حادوا عن صراط الله المستقيم وإنما نقرر في القرآن ما قاله الله في كتابه من أنه كلام الله المنزل غير مخلوق وأنه هو الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لفظه ومعناه لا نقول معناه كلام الله وإنما نعتقد أن لفظه ومعناه كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقه على نحو ما بينا قبل قليل وكذلك ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل فيجب اعتقاد أنه كلام الله أنه كلام الله المنزل غير المخلوق دون أي تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة وكذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه لأن التشبيه والتأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل من علامات المبتدعه اهل الكلام اهل الزيغ والانحلال الذين قدموا علم المنطق والكلام على هدي على هدي القران والسنه فلذلك ضلوا واضلوا واختلفوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي القرآن فإنه سيضل ويشقى وسيتخبط وسيضيع لكن على المسلم أن يلزم هدي الكتاب والسنة وأن لا يحيد عن ذلك يمينا أو شمالا نعم تفضل. قال يرحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها. طيب هذه النقطة الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة عندما مسألة في مسألة الصفات وما يتعلق بها من أحكام ونكمل المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.